In kau tuh faeelin? Kaulu ya abah nama laka tak temen na'ala Yusuf, wainna lehulana cipuh. Arusilhul mana badeyar ta'wai al'ab, wainna lehulahafizun.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 بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا بهم عيشا ان قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما تَبِ مُؤْمِنٌ إِنَّ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصٍ بِدَمٍ كَذِبَ أَلَمْ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ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 وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب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 قالت فذالك ن الذي لم تنني فيه ولقد رأيته عن نفسي فاستعصم ولن لم يفعل ما أمره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي من Maha Yudzoon Nii Ily, Walala Tacrif Anni Keidhun Acbu Ilyin, Acbu Ilyin Wa Kum Min Al Jalil, Faistejab Labu Rabbuhu, Facrif Anhu Keidhun, Innahuwa Al بَدَلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتَ لَيْسَ جُنُّنَهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَدْخَلَ مَعَهُمْ سِجْنًا قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا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 يا صاحب السجن أعراب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها أنتم سميتها أنتم وأبا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 يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 110. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 111. قضي الذي في تستفيان وقال الذي ظن أنه ناجم ولي عند ربك فأساء الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف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 سبع شداد كلما قدمتم له إلا قل لم مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عمون فيه وغث الناس فيه وغث الناس وفيه يعصون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 119. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق 111. أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب 113. اللهم لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن نفسي لأما عرته بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي وفوق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 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم له مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُ بِجَهَازٍ قَالَتْ أَتُونِي بِأَخِلَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ قَالَتْ أَتُونِي بِأَخِلَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَونَ أَنَّ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 لعلهم يعرفون إذا طلبوا إلى أهلهم إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل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 في نفس يعقوب قضاه وانه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوا اليه اخاه قال اني انا اخو فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزوا بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون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 والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانا اننا نراك من المحسنين قال ما عاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا من تعنا عنده إن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 114. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون 115. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا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 قالوا تَالَ الله تَفْتَو تَذْكُر يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضَ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِي وَحُزْنِي إلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ لا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي اذْهَبُوا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 قَالَ أَنَا يُوْسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَالَ اللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ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 لا اجد ريح يوسف فلولا ان تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال لما قلت لكم من أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا بني استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على 114. فآوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا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 في السماوات والأرض يمرون عليها، يمرون عليها، وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفاأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟